الان بس ب اخر شيء بخصوصي انا ك ل م ة ف و ي س ق هذي او فاسق ما انت ب ر د ت ش حتى الان يا هاني انا المكان جاز ح ر ج ك انت م ر حتى الان لم تكن انا ا ل م ف ر و ض ان كلامي و ص ل ل ك م وكلامي لا وكلامي شيخ احمد رد عني و انا رديت عن نفسي في ا ل ب ي ض ا ء المفروض انه وصل عارس يعدلها بالعاف يا هاني ايه السلامة قريت وقريت رأيك لا الله يفتعليك شيء انا نسحب اصحب ل ل التبريح ك م مش ة دي يا سيدي من انك باب باب لا السلامة ا لا من الكلمه ب ان انا ا اقع في ان شاء الله في ي عبد مسلم بغض نظر و ن ع ل ل م ده او مابوش و ي ه الله ايه اقونا اصلا يا بارك انا صح؟ ل شيخ فيك يدبع ك ل من ة ا ما قلت كل ما طعن باب ه في عرضي ه الله و اقسم ا ل ل لا لا ه هذا ان وانا غير صحيح س ا م ح ك ل من فعل ه ذ ا ت م ا تمام م لكن تمام تمام أنت تريد أن أفصل في أمور أ ن تريد في انا أقولك ودي العلو حاجة بسيطة ي ع ي من ل أ س ر اريد عارف أنا ما قالك بقرأ عشر تيام خ ل ت تفضل ان قالك عشر ت افصل م قلت ا ر ا في م امور س ت غ ف ر الله ا ل ع ظ ي ك ي يا س أنا ش ه من س الاسرار ن ي دا استبراء ي ت ب لية لا هل حكمالي مفيش أنا أنا ولا واحدة المئة أنا تكون أكون أني أ ظلمة طيب ي شيء يتكلم في د الآن هل منكم ب ر تفضل الكلام د ه عظيم كلام يفرحك ع ن ي ي لكن أ ن ا قلت لك شيبك من ا ل لا ن س ا ء ما أ ص ب ي ب ن ي من النساء يا شيخ لا لا, لا غلط لكن لا لا لا لا لا لا. أهم النساء أنت قلت لان ت قلت لي أن هناك بصوتي مع امراه أ ة قلت لي لا إله إلا الله اتنعني تم تسيبك من ا لا ن س ء خ استطيع ل لا, لا ص ف... ف... ما, سم... ما يا شيخ لا ا ا ت ط ي ع يا شيخ لا استطيع ب انت ت ق و لا لي ن ن ه ا ك ب ص و ت ط ي ع لا ب استطيع ا لا ي استطيع ا لا ه استطيع لا حصل. استطيع م وحصل م د رابل بناء. كلها. اه. اي حسن على الله ق يا ل فيك لما وفيكم أفواق هل ي ت ل هذا الأمر بارك ل أكلم ظ ن أني م ا أ وهذا هذا مسجل لي بصوتي ثم تقول لي هل يرضيك؟ هل يرضي هذا يعني رب ظني يعني العالمين ل تقول أسألك عن السبب تقول لي لأنه بصوتك موجود. أنت تكلم ثم أتصل في اليوم التالي م ثم موجود امرأة ثم في فاسق في إنسان عن أنت هذا بصوتك تقول لي لو والله لم و والله ل أ ج د أ و لم ي أ ت ي ل ل إ خ و ة أ و م ادري أ إ ي ش ي اي صراحه يعني حزين من هذا ا ل أ م ر بارك الله فيك أ ن ت ح ز ي ن ل و ل م يكن في موضوع النساء أ ي ض ا يتامل بالفسق ج ا ئ في ا ل ش ر ي ع ة ل ي ه بدون النساء أنا ك ا ن ا ل م و ج و د الكذب الكذب مش مفسق طيب أ ي ن الدليل على أ ن ي كذبت اللهم استعان يا هاي ن ما تدخل الموقع اللي انت فيه اللي وياتي و... و... أ أنك ق و ل كذا كذا ثم أ ت ي م ث ل واحد مثل م عرضك ويتهمك بالفسق بناء على الموقع ويتهمك يأتي ثم بالفسق بناء شخص يطالبك أ ن ت ب أ ن تدافع عن نفسك يعني السلفي يا شيخ تريد دليل هل... شرعي الشرعية مفليه دي على منهج أنت الآن أن إنسان من الأنم هل هذا هو منهج أنت يا شيخ الآن تريد أن تتهم به الله بالفسق لابد غالب الأحكام الظل أمام واحد وجود رقم تقف رب وهل يقع ا على الظن التفسيق <تصفيق> لان ي ه م ك في ا ل س ا ء لأن هذا هو ا ل أ م ر الوحيد الذي يحزنني أ ن ك تكلمت فيه معي قلت لي ه انك ي أنت ت ل م تكلمت ت بينه وينك وأنا اتكلمت عن ل الملأ على الملأ ى م ده ت ت ي ب الملا ف س ق يا شيخ لا ا ا ل ل ك ا ن س ء شيء بينه وبينك سبب تبقى أذبابه لأني التفسيق؟ أنا أنك انت نعم الله ده سألتك اتكلمتك على المتعلم على نعم الملأ لما <تصفيق> <تصفيق> طيب. طيب. الملأ ألا ما فاسق الفسق متعددة صح صح؟ طيب أ ن اذن الآن أريد أ نعم ب متعددة ع م من ه الان ك ك ذ ب طيب يعني أحب ل م ك صحيح و أ ي اذا ل اي انسان يكذب فاسق نعم متأكد ي هل هذا حكم شرعي أ ي إ ن س ا ن كذب نعم. فاسق؟ نعم. نعم. نعم. طيب اذا أ ن ا لم أ ك ذ ب هذه ا ل ك ذ ب ة و أ ن ت اتهمتني أني فاسق بناء على أ ن ي كذبت وثبت أ ن ي لم أ ك ذ ب نعم و أ ي ض ا كان من أ س ب ا ب اتهام ك ل ي ب الفسق موضوع النساء وسبب أ ن ي ليس ل ي ع ل ا ق ة بالنساء、أيوه. ما هو الحل ا ل آ ن الحل البارك الله فيك جم قلت لك لانك انت ي ب د أ ي ن ه م ي ب د أ ي ن ه م وخذلك ترد رد مفصل على كل ا ل أ ش ي ا ء اللي دخلت ا ل ي ا ن ل ر وطفق الأفاظ خلص أي من الثقة؟ الثقات هم عند الموقع تعرفهم نعم عرفهم أنهم منهم؟ للك هل ثقات؟ شاكر زكريا العبد تعرف العبد الشاكر زكريا أن ثقة هل رايته أ ي ت ه لأ وإذا أثبت أن لك شاكر ر ا العبد يا شاكر زكريا العبد ليس بثقة يا كذب. وهل بثقة كذب أشياء أ خ ذ ب ق و ل اللهم صل وسلم على محمد وجير وعلى محمد وجير وعلى ن محمد وجير وعلى هرأيت محمد و ج ي ه لا, لا, لا ل ك ن محمد ا ع ا ج ي ر وعلى محمد وجير وعلى ي محمد وجير و ع ل ه محمد ف وجير وعلى محمد و ج ي ه حتى حسن شيخ حذر محمد و ج ي ه ما وعلى محمد و ه ي ر وعلى محمد ب ج ي ع ن ي إحنا ع ن د ن ا محمد و ج ي ه عندنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م علي ت ن س ي تمام أنت, انت هؤلاء、لا. لم تراهم يا شيخ كيف تمثل هؤلاء الشيخ, الشيخ, الشيخ النجمي ما لعم ما بأمثلهم ما لما السمعة سمعة أنا لهؤلاء بقول لك هل جعلة لي هؤلاء. لي هؤلاء سمعة. بل بل شي لا مين قال كذا يا سبحانه أولا أولا أولا أولا مكتبه في النت ما شاء الله. لم تأخذ أني أيوة وحتى بدون هو بدون بدون النت الله لم لم بكلام الثقات الآخرين الذي الله المطعم لا لديك مثال اني اني فيهم. يا شيخ طعن فيهم وحتى إن لم يطعم فيهم هل يقبل كلامهم بدون دليل؟ لا أيوة ممتاز ممتاز. يقبل هو دي كلمة دي. هل يقبل كلامه بدون دليل؟ لا لا يقبل كلام دليل لا يقبل كلام الشيخ ما شاء هذا؟ ما يا ممتاز جدا ممتاز ما إسمعني إن مكتبه محدف فيهم فيهم يطعم فيهم تقعني طعن طعن في شيخ دي ديفه دليل طب ده ل أ ن ه م جابوا ا ل أ د ل لم ة أدلة وإذ تكن هذه شرعية ا أ د ل ة أدلة م ولانهم ج و د ة إذ م ت ذ ه ه أدلة رد ل ع ي طلبت الأدلة لم تبحث ت منك أن يا شيخ أن تبحث في、الأدلة. إذ جابوا د أ ن ه أدلة、شرائية. أنا شوف أنا ملفين ملف شرعية شوف مشرفين جاتني جاتني فيه ا س ح م ل ف فيه ب ت ع ع م الادله ا ش م نعم ر ي ب ك ه ي رقم واحد رقم اثنين خلي بالك ا ن اعرف عزيزي عم حميد انا اقول ل كلام علمي محض تمام رقم اثنين كل اللي جبته انت في ا ل م ش ر ف ي ن ك ل كلام لاهم وليس عليهم دا ي د ي ن ك انت ما شاء الله آه نعم ل ي ه اقول لك لانهم ه م م اتكلموا في الرسلان ا ل م ش ر ف ي ن عارفه ع م ا ا ج و ن ي ك ل ا ه كان يقول لا تقول ل ه يعني ر ا ج ي كويس كان شيء ع ل ل ي و ر ا ع م ص ح ل ا د ا موجود كدامي في الكمبيوتر أ ن ا دقيق ر ي ت كالاطعنف على ا ل ر ض ا كلام يعني مستعن كلام يعني علي الرضا. ج... لمس ع ل ى ر ض ا صح ق ا ت ل ه الله هذا لمس ولكن ا كاتاله ه الله يا هاذا ك ل ت ا ل ه هاذا الفاضل ي هاذا ه ي ح ا س ب رب الله ربنا على ه ذ ه ا ل أ ل ف ا ظ كيف لا انا منها ياشيخ ق ا ت ا ل ل ه ك ل ما ة ثلفية م شاء الله ق... ما لي اشتغل الله د ي كلمة ت ل ف ي ة بعد ض ان م ا ق ا ل ق ا ت ل ه الله كنتلفيا هاته هاته لمس كلام سلفي لكن مخاط ما شاء الله والردود ا ل و ف ي الوفية على السفينه المنوفيه ة يا كلام بعد إيه؟ بعد ايه قبل ولا بعد ا ل ش ت ا ئ م اول ه ا م شيء هم فعلوه اتهاموا بالارجاء لعم لا, لا غلطا أ و ل اولا ً خد شتامه الرجاء ا شيرته لا هذا الموضوع تفصيله موجود في, تفصيله مش موجود في سحاب وحذفه في ت ص لا ه عندي جابت شير لا ع ي د لا ق ا لا لا لا ً في مقالين أ ك ي د لم يرسلوهم اليك الاطفال ا ل المستعد لي يعني في مقالين للشيخ الجاني منشورين في سحاب باسم شاكر ذ ك ر ي ا إ ل ى اليوم هاتم منهم هاتم هاتم هاتم إيه هذا ونضيها واحدا والآن والآخر وحاجة في حاجة تانية الرجل قال قال إرجاء الأرجاء أتعرض مغلق لمن لي لي لي لي في إني وقف دون أن لمن. كيف يعني تضع ل هذا تكاكير المصريين ثم تضع. ثم تضع كلامه بنصه و, و... أ ت ي ك أ ن ا بنفس الكلام بالنص من كلام ا ل أ ئ م ة ثم يقول رسلان بنفسه يقول والذي أدين يعني رأي هو الله الملة أصلا رسلان هذا كافر خارجه من الملة. يعني هو أصلا هذا أن من به ت ت ر ك كلامه هذا و ت أ خ ذ بكلامي ا ل أ و ل لما ي ق و ل أ ن هذا خلاف بين العلماء في المدارس التركيسيه لم يتراجع هذا ر أ ي ه من قديم لا حول شوف رسلان. يا رسلان. انت الله ي ب انت ر ك فيك يا سمك العتي يا ابن حلال انا والله حليف عليك لا لا شرحه انا ا ل آ ن سوف اكلمك إ ل ا في عن نفسي فقط ما م أ ي ومن ك ل م ك عن نفسك أ ن ا ارجع أ ك ل م ك عن ن ل ف ض ل ش و ف و أ ن ا حليف على كل واحد ثاني في الأرض في الفكرة عدد على ل إ سنك ا د ه س ب ح ا ن الارض ل ه أ ن عبد كل السلفيين و... ن ع ي أ ي واحد سلفي ان شاء الله يكون في المغرب اشوفه المطلوب عشان هاني أ خ و ن ا ي ب ا خ و ن و حبيبنا خلاص ي ب ا و ن ه و حبيبنا و لو راح ا ص ر ف ا ل س ع و د ي ة او راح الكويت يتصل بيه قابله نزل هاني مصر يتصل بيه اروح لنا أ و هو جيني المطلوب منك ن أ ت ي ب ا ل ن س ب ة للمشايخ نظرا للكتبع العلاقه بيهم يا سيدي خليك برفوصيب و سعيدنا مش بيننا دعكة من الطريق. كل دعكة كل من م بنيات البنابل ن الطريق هذا خالص انت المقصود الان انك تبرق نفسك أمام العامة نفسك تبرق امام ه الكلام هذا الكلام يا شيخ يعني الان افكر كيف تقول انت يا شيخ عماد هذا الكلام انت دو... فهمت انساء بالفسق ثابت لا, لا دون انا اين فهمت قلت هو ذكرته ما لم بجي دليل دليل لك دليل دليل لي لا او شرعي شرعي شرعي ي يعني ليس عندك ا و ل دليل زكر او سيبك من ا و ل د ل ي م ن ا ل د خ ا ن ل ا ن ل ي لكلام بطل ي ل ت ل ا م سيبك, سيبك لا. <تصفيق> ممكن ممتاز. ممتاز. أنا أنا انك تقول هذا سمات قولي و لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ل ي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ل ا ق ل ا ل ي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي و ا ي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ل ا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ل ا ل ا لاي لاي لاي لاي لاي ل و ي ا ي لاي لاي لاي لاي ل ا لاي ل ي احنا هل كم... تهمة صح؟ هل هذا الكلام حق من يرضى بهذا بدون دليل هل اه دي كله وهم هل هذا دليل تقف أنت بين يدي الله به؟ واته فيهاني؟ الامور دليل؟ عدلة؟ كلام عدلة؟ كلام؟ كلام الجماعة ذول اللي عاملين الملقى؟ دليل بقولك لو سألني لو سألني لم يرضى دي اي يعني بين يدي دي ظني ظني يا عبدي ربنا ربنا انت انا انا مش مش نعم مش حكم تكلمت بدون تقف نعم اقول أ يا رب, يا يا حلو رب حلو. أتبعني أقول رب تمام؟ يا رب نعم يا يا أقول له تمام كتبوا عنه في الموقع وأخذ قالك ولم ا خ ك و ل يتكلم ولم ينبغي ل في ع ن ي اكتشافه دليل ل وحجة بين يدي الله, الله. غالب الأحكام وأخذ قالك ولا ما شاء الله صدعني جبت الوراكتين هون جبت لك تسمعني、مم. أول حاجة ن كان أين ا الأليم وسام في الألي. ربيع ما شاء الله فكية لنفسي حافل فراج في فراج فراج فراج فكرة تكفير ملفات في زكياه تبكر كتبت يكذب تاني وغروري وتعلومي وزعمي الشيخان هاني هاني غرامية يطعم ربيع المدخلي ينزي الشيخ ينشر اليد اللي هي بمرأة وبرسلات تأخل وجدت ملفات الملفات الرحمن ما شاء الله إذا كتبت عماد عماد عماد بازس عماد هذا العنوان الورد أن بنى بن غلق على بسبب و و و وورد حقوبة رأح عبد ثم بخط ده ملفات وورد. الملفات اللي هي إيه اللي هي تنتبه كلها من ا ن ولكن س ا الباقي ء ل ك ملفات、ور. اين ل ل ي الدليل, أين في, أين في, أين الدليل في, في هذا الكلام أين أين أنا, أنا لا أفهم أنت أن الدنيا يعني أنت الآن لا ما الذي اعترفت ليس بدليل لأنها ملفات في ملفقة هذا بالمسينجر إذن يحدث أين الدليل غير هذا؟ وكل الكلام ملف ور. الآن أنت تستطيع بنفسك أن تدخل تغير تأخذ ملف ور وتغير تشاء غير ور ور وكل وتحذف الكلام بنفسك طبعا ما ما تريد. إذن أن هذا دليل يا شيخ يعني أ ن ا ا ل آ ن أ ك ل م ك أ ن ت لست واضح عندك الدليل ليس ا ل آ ن الدليل عندك واضح طيب لعن. طيب عيناء ليش تجعل. طبعًا لا لا ليه ليه ليه بطيط ليه دماغتي يكفي إن أنا حكم الشيخ ربيع طبعا نعم نعم أنا أنه أنه أنه منحرف عم تجعل على مدام الأمر مثلا حكم مبتدأ جدا لا لا وخبارك أقولك أقولك أقولك أقولك سهل أقولك هل لأخذ شخص أو يكفي لا لازم أ ن ا أ ح ف ظ مثلا طوام أ ب ي الحسن و ط و ا م محمد عبد ا ل ر ح م ي مو لازم ليس هذا ا لا ل ه يبت ل ل ه يبد عليك أ ن ا دلوقتي مش لازم أ ن ت أ ا ف ك ب ط ا ل ب ن ي بشيء صعب إ ن انا أ ح ف ظ قالوا عنك كذا وما طالبتك ذ ا ش م ء م ع م انت ا ل آ ن شوف المثال الذي ضربته لي الشيخ ربيع ش ق ه رجل عالم كبير تكلم في شخص ا في أ ن ه مبتدع وذكر الدليل شيخ ربيع دائما يذكر الدليل ويرد بدليل لا <تصفيق> نعم الان انت تتكلم في عرض انسان وعدالته والشيخ بدون دليل, دليل. دليل ب كتب... علم وقال ر وراجل وراجل ا ج ل ولا نحسبه نزكيه طيب و كل ما أ ت و ا به ليس عليه دليل أ ن هذا كذب لا بالمقصود لا اعرف ل ماذا ل تفعل ا كلامهم لكن وحكمت علي به أ ن ي فاسق بدون دليل لا يا شيخ أ أ س ل ك ل أ ن ك أ خ ذ ت كلامهم واتهمتني بالفسق نعم نعم لأنني أسألتك إليك وسألتك أتيت أتيت دليل ما يعني... خلينا ابتداء خلينا النيابة الزنا تقول لأتي بدليل أني زانية. و ل ك ه يجب الذي ت د ل ل ي أ ن ه ان لم ت ز يكون من يأتي ب د ل ع هذا تعطيك لدي المعروف ل حتى ا ل ل ه يجب ان يكون هذا المعروف ل ا ل ل ه يجب ان يكون هذا المعروف لانه ي ي على يجب ان ل يكون هذا ت المعروف ل ا ل ه يجب ان يكون هذا ل ي المعروف ل ع اسمع اسمع انت, انت كملف مثلا سته وعشرين ورقه ة لو ن ان هذا ملف مئه واربعين ورقه مكتوبه انسان قلت كاذب فاسق ي لا ا لا م ة لا هل نحاسبك بها بعدما تعرف النقص م ب ان ل هذا كذب نعم لا. لا لا يكفي ايضا ما شاء الله ليه؟ ليه, ناكفي؟ ليه ليه ليه ليه ي ه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ل ي م ليه ليه ليه ليه ليه ل ي ليه ليه ل ي ليه ل ا ه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ل ي ن ا ي ل ي ليه ليه ليه ليه ليه ل ي ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ل ي ل ي ل ي ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ل مفرغة لا يا、طيب. شيخ, شيخ. ل ي انكم شيخ إذا عايز عندك دليل يا عندكم دليل واحد والله ما سكتم والله ما سكتم. ولا أنشاروه لموضوعك بدون ولا لموضوعه وأنا ما إلا لا لا, أب... تتفرغ لا بيّنها يا、شيخ. ما كل مستحيل إليه لكن تدخل أطلبك إليه لست فيه سكتتم أريدك تفرغ تتفرغ تتفرغ يتفرغ أن أن أريد أحد أن شيخ بشيء في بل د خ ب ر ت في دفاع في كلام الشيخ انا مزمول قلت يا ا خ و ه هذه ليست تزكيه لي أ ن ا صغير وجاهل نف... قطيت ع ن نفسي أن أكون من طلبة ا لا ع أ ن م اريد أ ل أ ح د أ ن يتفرغ بارك الله فيك المطلوب بك الان آ ن ل ل ل م ط و ب ا آ يا شيخ أ ن ك كتبت ع ن ي أني فاسق إ م ا أ ن ت أ ت ي ببينه بارك الله فيك بينه و ا ض ح ة ص, ص... ر ي ح ة دليل شرعي و إ م ا أ ن تعترف ب أ ن ك أ خ ط أ ت أعترف إ ز ا ي ت ك ت أخطأت ب أنا يا جماعة أخطأت في حق هذا المسلم الذي اتهمته أ ن ه فاسق لم يثبت عندي دليل بس و أ ن ا اتصلت بك أ و ل م ر ة قلت لي سأت... انا اعرف أ ن ك بينك وبين امراه ملف صوتي ثم لما لم ت أ ت ي به قلت ا ن س ى هذا الموضوع كيف انسى كلام خرج من م... م... م... قلته بنفسك يا شيخ كتبت عني كلام ا فاتصلت بك بينت باطل بالله يبقى بارك يا شيخ أني دليل يصدقتك يصدقتك فيك أنا وأنت عندك إني قلت وأقسمت لك الكلام لم أفعل الله هذا هذا ما تطلب مني اريد إن انا مجبسي شيء انا لا انا اطلب منكم يا منكم نعم ما انت ك شيخ انت بتتدرجني كده بتتدرجي مطالبه و و واخدارك موضوع ونجت ض ع عن اذا كنت ونجت فيه ر ي ق خ ط أ نعم الاخوه ي ا عن طريق خ ط طيب أ لا لا ن منكم, منكم ان تكتبوا انكم ا لا اريد تكتبوا ط أ ت م الذين تدافعوا اريد عني واحد م ط ب ة الاخوة ل قالوا لكم عني هذا الكلام او اتكم و به طالبوهم بالدليل وان لم ي أ ت و ا به فعاقبوهم بينكم وبينهم بس أ ن ا لا يراه إ ل ا الله هذا رجل لا لا في حاجه ة تاني نعم يعني مش هضع للدول تانيه ش كلام ده م ما ن دخلت النتة دخلتش بالعشر تيام نعم صحيح أو إنه إن إيه لإنه إن من إن أنا تانية في النتة يعني من حفزيني إن أنا أنص ليه هعلقش هستقل تيام مش مش العشر الحاجة السبب؟ في بدأ قد لانه معروف م ا ف ا إلا بالفتن دعالت بارك الله ا ج ل فتن فيك إنت طيب م ق ص ل النتبة للسحة ت ن ي علي ن ي ا ش ء الربيع يقول أ س كلمه ت ا هذا أ ر أسكت ع ن الآن أسكتوا أسكتوا اللي ما الأمور الذي... موضوع الجواني مين ورسلان هو موضوع إيه أمر بعض لا لا بص يا لا لا أنت س م لا ي شيخ لا لا لا ك لكن لا لا م لا ع ل م ي و لا لا ع ل م ي ة لا ربيع لا ش ي ربيع خ لا ش ي ربيع خ لا أسكتو ط لا أسكتو طمت لتعني لا لا لا ولا、عمت. الحمد لله ما طمت عمت ولكنهم لم يكن هناك المتوسطين شخص يمكنهم ان يكونوا ي منطلباتهم و ا ل م ا ي صورة عماد فراج من طلبات المتوسطين ل ي يعني ص <تصفيق> عندهم منتشر جدا هذا لما غلو كذا كذا اي اسم يعني ما يحذف الان اي شيء فيه اسم عماد فراد يحذف من س ح ا ب و البيضاء لما ي ش عارف ل ي ه السبب هذا اصلا ر ق و اول ل لك ليه أول حاجة سحاب لا تنشر الا للمعروفين نفسي. على فكرة مش عادة ان لم تكن لازم تزكى مبررات لا لا, لا. انا لما أ ع ر ف عن الشيخ ربيع أ ن ه في هذا الباب حجه ة و ذ ا ف ي هذا الباب إ م ا م أ ق ب ل تزكيته لا م ا أ ح ت ا ج أن أبحث لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل غ لا ط لا لا لا ي لا تسكيته لا ي لا لا لا إني لا ع ت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أ ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي ا لا لا لا لا لا لا لا نعم ح ن ط ن ا شاعي على ح م و د نعم نعم خ الشيخ ب ب ر ر كلام ي الشيخ ربيع زكى نعم ه ه ج ولم ي د ي له ل ا ع ص أ نعم ت تريد تقول الآن يا ا كل ل أن أن من شيخ زكى فاسد يا شيخ أ نعم ت تريد أن تقول الآن الشيخ كل أن أن من ر ي زكى ب لا لا قلتش أنا ينبغي يخطئ أن ب كده ع طيب الشيخ سلفي غير إذا الثعامر سلفي سلفي عمود أم منحرف طيب نبين ا ل ح ر ا ف ه في المساء ونناصحه في المقال و الحرافه وانا نونا فيها بالحجه ة وإ ا ل ل والبيان ي ر الشقاك ب ى ان يا لا يا ياسبرى اللي يا ناصحه ان الشيخ عامري لكن لنه يقول عليه شيخ هيو شيخ ربيع شوي في تقول ووسبعه وزروه بظеперьو أصبر زكة زكاهوش زكاه ا لا ل ل ه زكاه شيخ نجمي قال ا لا والله ت ه زكاه عندي تذكيته بصوتي لا إيه هي تذكي فيه اي اخ سلف يقول لمن نحضر في مصر قال محمد الفن باص نصيب ة شيخ نجمي م ر ض و د تذكيته لانه نعرفه ا ي ن هو بلدينا وعرفه ي ن انا يعلم الله اني وخدالك لن اتطرق ث ا ن ي ة للحديث عنك واستغفر الله, الله, الله تعالى ان كنت قد ا ل م ت بذنب أ ت ل انا ل أكون و يعني ارجو بما ليس ف الشيخ منكم أ ن تشدوا على ايدي ا ل إ خ و ة الذين يتكلمون الذين يتكلمونكم في ا ل أ م و ر بدون دليل أحسن تحاضر بارك الله فيك